Book 2 14 14 14 Farben Al-alwan Al-alwan Snezh Сонца жоўтая. الشمس صفراء. الشمس صفراء. Апельсін аранжавы. البرتقال برتقالية. البرتقال برتقالية. Вішня чырвоная. Алькараза حمراء. الكرز حمراء. Неба сіняя. As-sama' zarqa'. Трава зялёная. Al-'ushbu akhdar. al Зямля карычневая. At-turba bunniya. At-turba хмара сіра Сحابة رمادية السحاب رمادية шини чорні إطارات العجلات سوداء, إطارات العجلات سوداء ما لون الثلج أبيض. ما لون الثلج ابيض якого kolor ما لون الشمس اصفر ما لون الشمس اصفر якого kolor ما لون البرتقاله برتقالي ما لون البرتقال برتقالي يقوغا كوليرو вишня червонага ما لون الكرز احمر ما لون الكرز احمر يقوغا كوليرو ما لون السماء أزرق ما لون السماء азрак Якога колеру трава? Зялёнага. Ма لون аль Ахдар. Ма لون Ахдар. Якога колеру зямля? Карычневага. Ма لون турба Бунія Ма турба Бунния. يا كوا كولورو خمارا شراغا ما, ما لون السحاب رمادي ما لون السحاب العجلات اسود ما لون اطارات العجلات اسود